وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ نَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُنْ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظُّلُمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُونَ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 وَإذاَا قَّقُتُم مِسَ أَفَبَلَ نَ أَجَلََّ فَلَا تَعْضُلُون نَّأََن كِحْنَ أَزْواجَهَُّ إذَا تَرَاضَو إِذَا تَرَاضَو بَيْنَهُم بِالمَعْرُ ذَلِكَ يهُ عَظُ بِيمًَا كان منكم يؤمن بالله واليوم ناكر ذلكم أذكي لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن راد أن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 وعلى الوارث مثل ذلك فإن رادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن ردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم سَلَّمْتُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ